غير المغطوم عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الأرض فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خمير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغلي الحميد ألم تر أن الله سفر لكم الارض والكنك تجري في البحر والكنك تجري في البحر بامر ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم كنتم ويثيكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكن المؤمن نسوا فلا ينازعك فلا ينازعك في الامر ودع الى ربك ان لعلى هدى مستقيم وإن جادلوا تفق لله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم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 ويعبدون من دون الله ما لم ينسل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله ما لم ينسل به سلطانا ما ليس لهم بيع وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكافون هُنَّ بِالَّذِينَ يَسْتَهِنُّونَ عَلَيْهِ يَكَادُونَ يَسْتَهِنُّونَ بِالَّذِينَ يَذْكُرُونَ عَلَيْهِ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ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 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما الله ترجعون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يمثين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا يا ايها الذين امنوا كعوا واسجدوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير عن نفكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جزاءكم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ إِلَّا تَبْيِيَنَكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَمَن تَبِعَهُ وَسَنَخُولُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيهَا ذَلِكَ يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ الزكاة واحتصروا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعما